فقدرنا يا واجب إن شاء الله غدا يا ها الله الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروره ونفسنا وسيئة أعمالنا يجين الله هذا مضيلا له ومن يبدل الهادية له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما في قياما بدات فان خير الكلام كلام الله تعالى و كلام الله على محمد صلى الله عليه واله وسلم كله و ترى الامور كلها و كل مهدده بدعه و كل ذلك وماله و كنا وماله كنا توقفنا في اخر درس بشكل الأدرومية عند باب ظنه واخواتيا عند باب غنة واخواتيا طيب فذكرنا قبل ذلك عمل كان واخواتها وعمل إن واخواتها ثم السطرة دي المعندف رحمه الله تعالى فذكر ظنه وفواتح من باب اتمام النواشخ السامي غير موجود مسافر طيب. طيب. ثم ذكر التوابع ثم ذكر المعندف التوابع غين التوابع؟ ها؟ بشرى بدات النت شو قلنا خواتي طيب طيب سابقا ذكرنا ان المرفوعات شبه الفاعل نيب الفاعل مبتدا الخبر سكانه خبر ان ويخص كان خواتها خواتنا خواتها والتابع التوابع قال وهي اربعه النعت والعطف والتوكيد والعطف وماذا لا والبدل سميت هذه بالتوابع جمع تابع لانها ما لا تتبع متبوعها او ما يسبقها في لا في بعض الاحكام في بعض الاحكام وهي كلها تتبع في علامة الإعراض كلها تتبع في علامة الإعراض رفعا أو نصبا أو خوضا وقبعه ايضا في التذكير والتانيث في التذكير او التانيث و او التثنيه او الجمع والتعريف او التنكير هذه بعضها وهذا وبعضها لها تفصيل أول هذه التوابع عندنا النعت أول هذه التوابع النعت قال المالي ابن الله تعالى باب النعت خلاص النعت تابع للمنعوت النعت قال هذا باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد من العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل النعت في اللغة هو الوصف نعت الشخص الشخص وصفه وعند النحات أو في استلهاء النحات النعت هو التابع المشترك أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النفرات طيب نشرح هداي قلنا النات هو التابع أو الاسم هو الاسم التابع فالنات اسم وقد يكون جملة وقولنا التابع أي أنه يتبع ما سبقه ويوافقه إن كان مرفوعا مرفوعا إن كان منصوبا ويكون منصوبا إن كان مخفوضا يكون مخفوضا المشتق يشترط فيه ان يكون مشتقا لا ان يكون جامدا والمقصود بالمشتق الذي مال يؤخذ منه او فيه المصدر ويؤخذ منه الفعل وانواع الفعل ويؤخذ اسم الفاعل اسم المفعول وغيره المشتق يعني يأخذ من شقه الشيء، يخذ من الشق والجالب كالضرب لاخذ منه فعل ضرب، ضربة ويضرب ويضرب وغالب والمضروب ونضرب وغيلة وهكذا العلم والحلم والكرم وغيره فالتابع يكون اسما هو اسم تاذع مشتق يكون مالا يكون مشتقا يعني على ذلك النار او مؤول بالمشتق أي يقدر يقدر بمشتق كان تقول جاء زيد زيد هذا ما المراد اي جاء زيد المشار اليه فهذا مؤول بالمستقر واضح هذا هو النعت هذا هو ماذا هو النعت ست تفصيل ان شاء الله تعالى ما فائده النعت اذا جاء النعت والوصف بعد معرفه افاد التوضيح كان تقول جاء زيد العالم وضحتك وفي الشرطه من زيد هذا اما اذا كان اتبع النبياوات بعد نبي فهنا يكون مخصصا تقول جاء رجل عالم فهنا خصصته بالوصف الاول وضحته والثاني ماذا خصصته واضح النعته نعم لا لا ورهناه عبد الله ما هو بالمشتر أنواع كثيرة منها ذكرنا الإشارة لما تقول جاء زيد هذا هذا ليس مستقر اسم لكن المقصود ما هو جاء زيد المشار إليه بأنه هذا اسم اشاره صح ولا لا من زيد الذي جاء هو الذي وصف بأنه ما اشير اليه في جماعه من الزيود زيد كذا وكذا وكذا وكذا ها في منهم زيد موصوف بالكرم تقول جاء زيد الكرم او جاء زيد الجود او جاء زيد العلم زيد الحلم تضيفه إلى ما اختص به من تقول جاء زيد هذا واشرت اليه كيف وصفته لماذا بالاشاره المقصود جاء زيد المشار اليه المشار اليه المشار كيف اعراه مشتقنا ما هو مشتق اشار يشير إشارة فهو مشار إليه واضح؟ فهنا يقال مؤول من المشتقل يعني ماذا؟ أولت هذا اللفظ باسم يعتبر مشتقل يعتبر ماذا؟ يعتبر مشتقل مفهوم؟ واضح طيب قال باب النات النات تابع للمنعوت تهمنا ما معنى النات إذا هو وسمون ثالث مشتق أو مؤول بالمشتق طيب فإن لم يكن مشتقا لا تعرفونات إذا كان إذا لم يكن مشتقا لا يعرفونات إلا إذا كان قبيل المؤول إلا إذا كان قبيل المؤول طيب هذا هذه هاله ماذا تقييدنا إذا جاء بعد المعارف كان موضحا واذا جاء بعد النكيرات كان ماذا مخصصان طيب فان كان هذا ليس اسما لا تعرفه هناك وان لم يكن تابعا يعني السابق مرفوع والذي بعده منصوب ما يكون نعم ليس تابعا وان لم يكن مشتقا فلا يكون تابعا او مؤونا بالمشتق فلا يكون تابعا واضح وإن لم يوف توضيحا ولا تخصيصا لم يكن كذلك من قبيل النعت نعم هذا هو تعريف النعت طيب قال وهو تابع جن في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره هنا ذكر فيما يتبع النعت من فيما يتبع النات منعته. قبل ذلك نقول النعت على قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ما رفع. ضميرا مستكرا ما رفع ضميرا مستكرا يعود, يعود على المنعود يعود على المنعود انتبه لما تقول جاء زيد العالم جاء زيد العالم العالم من من العالم زين إذن جاء زيد العالم هو جاء زيد العالم ماذا هو فهو ضمير ولا لا ظاهر ولا مستفر مستفر أليس عائجا على زين عائجا لا زين فهذا يسلمني ماذا بالنات الحقيقي يسلمني بالنات الحقيقي لأنه مضمن لضمير المستدر عائد على المنعود عائد على ما المنعود طيب العالم اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفاعل بشروط ومن عمل الفاعل انه يرفع الفاعل هذا شيء ان شاء الله في كتاب آخر مخصص نبينه ان شاء الله تعالى واضح لنا فهو ماذا الحقيقي هو ماذا هو الذي يرفع اسما أو ضميرا ينفع ضميرا بل يرفع ضميرا مستكرا تقول جاء زيد من آله أرأيت عليا الفاضلة أي الفاضلة هو وجاءت زينب الكريمه أي هي وجاء الزيدان الكريمان هما وجاء الزيوج الكريمون أو الكرماء هم وهكذا واضح؟ هذا الأول. نفهم النات الحقيقي؟ أما النات السببي يا طيب النات الحقيقي نبقى مع النات الحقيقي. ما رفع بدون سبب يعني. يعني النات الحقيقي هو وصف للمنعوت مباشرة، لا بواسطة، لا بالتوضيح. للمنعود مباشره دون وصف فالوصف راجع على المنعود أما الناس الشببي فتعريفه ما رفع اسما ظاهرا ما رفع اسما ظاهرا يكون متصلا بضمير يعود على المنعود. وفي هذه الحالة يكون أصل الوصفي. عائدا على ما يتعلق بالمنعود عائدا على اسم يتعلق بالمنعود فإذا هو نعت بواسطة وليس مباشرة طيب مثال لما تقول قلنا أول جاء زيد العالم لما نقول جاء زيد العالم أبوه العالم أبوه العالم وصف لمن لزيد ولا للأب الأب له وعلاقه بزيد ولا لا له وعلاقه صح الأول جاء زيد العالم هو والآن جاء زيد العالم أبوه اذا العالم رفع لنا اسم ظاهر هنا العالم أبوه لكن السابق رفع لنا ضمير ومستقيم العالم أي هو اما هنا العالم أبوه فالعالم رفع اسمان هل اسم ظاهر هذا الاسم الظاهر هو أبوه أليس فيه ضمير أبوه ضمير لنا متصل هذا الضمير أليس يعود عند من العود هو سيد جاء العالم زيد العالم أبوه أي أبو زيد واضح؟ فإذا الأصل الوصف العالم واقع على زيد والعلاءش والاسمي المتعلق بزيد على اسمي متعلق بزيد وهذا العلاقة هي ماذا هي السببية هي علاقته السببية لقيل به نعت سببي يعني نعت من منعوت ليس مباشرا إنما بسبب بسبب له به علاقة فأصل العالم أو أصل الوصف بالعالم هو للأبي وليس لزيد وإنما وصفت زيد بكونه بما بكونه زيد بكونه بكونه زيدا الذي وصف أبيه العلم يعني ليس جاء زيد التاجر أبوه أو الطبيب أبوه أو نحو هذا واضح؟ وقال جاء زيد العالم أبوه فالعالم رفع علينا سمن ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعود مفهوم؟ تمام؟ نعم واضح؟ الأخ الأفعاد الغير موجود الأخ عادل الثاني رأبه هو دافئ إلى خارجي ما عنده خبر طيب كذا واضح لهم الآن ما هو حكم النعت الآن قال النعت تابع دين تابع في ماذا قبل النذكر تابع في ماذا لابد أن نعرف ان النعت على قسمين حقيقي وسببي لان كل منهما يتبع في شيء ولكن أحدهما يتبع في أشياء لا يوافق الآخر فيه واضح؟ ولهذا اكتصر المؤلف على ماذا؟ على ما يتبعان فيه على حد سواء. وما يتفقان في متابعة فقال يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وتعريفه هذا بالاتفاق النعت الحقيقي يتبع المنعوت في الرفع والنصب والخصف والنعت السببي يتبع المنعوت في الرفع والنصب والخفض. تقول جاء زيد العالم ورأيت زيدا العالم ومراتب زيد العالمي واضح واما في السبب فتقول جاء زيد العالم ابوه ورأيت زيدا العالم لا ابوه يرفع, يرفع لنا اسما ظاهرا العالم ابوه ومرت بزيد العالم ابوه فانه يتبعه في الرفع وماذا والنصب وكذلك الخبر يتبعه أيضا في التعريف والتنكير إذا كان المنعود معرفة كان النات معرفة وإذا كان المنعود نكرة كان النات نكرة تقول جاء زيد العالم زيد اسم هذا المالك وتقول جاء رذل عالم واضح وتقول جاء زيد العالم أبوه وجاء رجل عالم أبوه واضح؟ عالم أبوه فهذا مما يتفقان في المتابعه اذا كل من النعت الحقيقي والنعت السببي يتبع المنعوت في ثنتين من خمسة اثنين من خمسة إما الرفع والنصب والخوف أو التائفة يعني إما يكون مرفوع ومعريب مرفوع ومعريب أو منصوب ومعريب أو محفوظ ومعريب صح؟ وإما مرفوع ونكرة أو مخفوظ ونكرة أو منصوب ونكرة اثنين من خمسة يوافق فيها ويتابعه فيها يواكد فيها فيها طيب وأما غيرها وهي أمور أخرى هذه كما سيذكرها يتابع فيها النعت الحقيقي منعوتة بخلاف النعت السببي. هنا قال تقول قام زيد من عاكل ورأيت زيدا العاكلة ومرت بزيد العاكلة فترى ان زيد مرفوع والعاقل مرفوع وزيد معرفة والعاقل معرفه كذلك زيد منصوب والعاقل منصوب وكل منهما معرفة وكذلك عند الخفض كل منهما مرفوض وكل منهما ماذا وكل منهما ايضا معرفة واضح وكذلك يبقى في التنكير تبقى الان التزكير والتعليم والافراد والتثنيه والجمع النات الشبري الحقيقي يوافق حقيقي منعوته في ماذا في وفي الافراد والجمع والتثني تقول جاء زيد العالم وجاءت زينب العالم او العالمة العالمة فإذا كان المنعوت مذكر كان ما الناس مذكر حقيقي وإذا كان مؤنثا كان مؤنثا وكذلك يوافقوا في الإفراد التذنية والجبه تقول جاء زيد العالم وجاء الزيدان العالمان وجاء الزيود أو الزيدون العالمون أو العلماء أيضا يوافقوا في الجبه واضح؟ وجاء الزينب العالمة وجاء الزينبان وجاءت الزينبات العالمات او الزي... الزيانب العالمات واضح اذن يوفقه في التذكير والتانيث يوفقه في الافراد والجمع والتتنيف إذا كان مذكرا كان مذكرا اذا كان مؤانه إذا كان مفردا كان مفردا أو مثنى مثنى أو جمعا جمع واضح نفهم هذا طيب هذا الحقيقي وأما السبب فهل يوافق في التذكير والتانيث والإفراد والجمع والتثنيه لا يوافق لا يوافق وانما هو باطل وبدا يكون مخالف تقول جاء زيد العالم أبو صح العالم أبو مذكر مذكر صح وتقول جاء زيد العالمه مؤنث مع مذكر يصح ولا لا يصح يصح اذا الناتي السببي لا يلزم ان يوافق منعوته في التذكير والتانيث قد يكون موافقا وقد يكون ماذا مخالف ناتي للافراد والجمع والتذكير جاء زيد العالم أبوه وجاء الزيدان العالم أبوهما أو أبواهما وجاء الزيود أو الزيدون العالم آباؤهم العالم آباؤهم وما هنا فاذا فإذا نجد هنا أن المنعوت أو النعج لم يتابع منعوته في ماله في الإفراد والتفكير والتفنيت الذي يتابع هو الناعة الحقيقي أما الناعة السببي فلا واضح؟ واضح؟ إذن الخلاصة أن الناعة الحقيقي يتابع منعوته في أربعة من عشر والناعة السببي يتابع منعوته في دينتين من خمسة لماذا؟ الإسم إذا يكون مرفوعا أو منصوبا أو مرفوضا وإما مذكر وإما معذور وإما نفي وإما مذكر واما مؤنث واما مفرد أو مثنى أو جمع، صح؟ كم من من من الأمر؟ عشر أمور. الحقيقي إذا كان منعوته مفعول كان مفعول وإذا كان منعوته معرفة كان معرفة وإذا كان منعوته مؤنثا كان مؤنث وإذا كان منعوته مفرد كان مفرد. كم في الموص؟ أربعة. من أي؟ من عشر. اذا النعت الحقيقي يوافق من عوده في اربعه من عشره لن يتصور ان يكون مرفوعا منصوبا مرفوضا في وقت واحد هو يا مرفوع يا منصوب يا مفروض يا مذكر يا مؤنث يا تعريفه يا نكره يا مفرد يا مثنى يا جمع اذا كم من أربع أمور من عشره ولذلك تقول النعت الحقيقي يوافق منعوده في اربعه امور من عشره اما الناس السبب فيلزم ان يوافق المنعود اي المتبوعه في جنتين من خمسه في جنتين ماذا من, من خمسه واما الباقي التثنيه والتفكير فلا يلزم ان يوافق قد يوافق وقد يخادع والافراد التثنيه والجمع قد يوافق وقد ماذا وقد يخادع واضح نعم مفهوم لحقه وهذا العطف أو المعرفة دي وهذا واضح هذا. قال. قال هنا فتلخص من هذا الإضاح أن الناتن الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من أسام واحد من الإفراد والتثنيا والجمع واحد من الرفع والنصب والخفض واحد من التركير والتأنيف واحد من التعريف والتنكفي أربعة من أشعر والنات السببي يتبع منعوته في الثانيين من الخمسة واحد من الرفع والنصب والخفض وواحد من التعريف والتنكفي هذا النات السببي طيب قال ويتبع مرفوعه ليش المنعود يتبع المفعول لما تقول جاء زيد العاقل أبوه في واحد من وهو ووثكيوتين هل العاقل أبوه أو العاقلة أمه هذا واضح هذا لكن هذا هنا يتبع مرفوعه وليس المنعوده هذا كلامنا كان على المنعود أما المفعول فناع النعت السربي يوافق من مرفوعه في واحد من ثنتين التذكير والتانيث اما الافراد التثنيه والجمع فلا يوافق ولا يتبع شيئا في الافراد والتذكير والجمع بل يكون مفردا دائما والله اعلم واضح طيب. هنا ذكرنا ان مما يتبع النعت منعوته في التعريف والتنكير فما المقصود بالتعريف وما المقصود بالتنكير ناسب هنا أن يأتي المؤلف بهذا الباب، فقال المعرفة وأقسامها. قال ماذا؟ المعرفة وأقسامها. نعم. اقرأ المثل. قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى المعرفة وأقسامها. قال والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المظمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة قال المعرفة وأفسر لماذا ذكر هنا المعليفة؟ لأنه ذكرنا في النعت أنه يتبع من في التعريف والتنكير تحتاج أن نعرف ما معنى المعليفة؟ وما معنى ماذا النكر أما الرفع والنصب والخور فسبق وأما المذكر والمؤنث فسبق وأما المفرز التثنية والجمع فسبقت أي كلها هذه سبقت معنا ولا لا ما معنى التعريف والتنكير فناسب أن يذكر هذين البابين بعد النعت. قال المعرفة أقسامها ثم ذكر النكر قال والمعرفة خمسة أشياء والمعرفة خمسة أشياء طيب المعرفة المأخوذ من فعل عارفة والمراد به ادراك الشيء والعلم به وإن كان أهل اللسان يفرقون بين المعرفة والعلم يفرقون بين المعرفة والعلم والمراض المالفة في استلاح النحات ما دل على معين ما دل على معين يعني محدد يعني محدد إما بنفسه أو بواسطه إما بنفسه وإما بواسطه وهو على خمسة أقسام ذكرها المؤلفون ورتبها من اقواها ومن أقواها إلى أدراها الأول الضمير مأخوذ من غمر الشيء إلى سترة هذه معنى الاستتار والمقصود بالضمير ما دل على متكدم أو مخاطب أو غائب أو إن شئت أن تقول الضمير ما دل على معين بقرينة تكلم أو خطاب أو غائب أو غيبة والضماير على ثلاثة أقسام يفهم من هذا أن الضماير على ثلاثة أقسام ضمائر المتكلم وهي أنا للمفرد المتكلم ونحن لجماعة المتكلمين أو للمعاضم نفسه أو المعاضمين غيره. القسم الثاني ضمائر المخ... المخاطب وهي على وهي أنت للمفرد المخاطب ما معنى المخاطب الذي ودّ اليه إليه الخطاب وجه اليه إليه الخطاب أنت طيب. أنت أول مفرد مخاطب المذكر أول مذكر أنت مفرد مخاطب المؤنث المؤنث أنتما للمسنى المخاطب وأنتم لجماعة المخاطبين الذكور انتما يشمل مذكر أنتما من المذكر مع النسير انا اخذت انتما للمثنى المخاطب فيشمل المذكر مع النسير انتم للمخاطب لجماعه المخاطبين الذكور وانتن لجماعه المخاطبين الناس واضح هذا المفهوم نعم مفهوم كذا الثاني ومائر الغيبه او الغائب هو للمفرد المذكر الغائب وهي للمفرد المؤلفه الغائبه وهن للمثنى الغائب ذكر وانثى او مؤنث وهم لجماعه الذكور الغائبين وهن لجماعه الاناث الغائبات واضح هذا النوع الاول من المعارف وهو الضمير النوع الثاني الاسم العلم وهو ما دل على مسمى معين دون قرينه تكلم او خطاب او غيبه كما قلنا ما دل على اسم على مسمى معين. يعني اخرجنا من اسم لان الاسم ما دل على مسمى ككتاب وجهاز وشجره وزين وعمر ومكه والمدينه ومصر هذا كله يدل على مسمى لكن العلم يدل على مسمى معين واضح لما قال الناظر اسم يدل اسم يدل على مسمى مطلقه علمه كجعفري وخلنقه اسم يعين المسمى اسم يعين المسمى مطلقه يعني فالعلم اسم يدل على معين اسم يعين المسمى مطلقه علامه هو هو العلم فالعلم اسم دل على مسمى لكنه معين كجعفر وخنقف وعدن وقرن وواشق وغيره واضح هذا هو ما لا علم يدل على اسم معين دون ان يحتاج الى قرين التكلم او خطاب او ماذا او غيبه وهو يشمل الانسان ويشمل الحيوان ويشمل الذوات واسم الحياة واسم الدور فالإنسان منه المذكر منه ومن ومنه المقاضم المثنى والجمع يقول زيد وعمر وزينب وفاطمة وسعاد والزيدان والزينباء والزيود والزينبات والفاطمات وغيرها واضح هذا بالنسبه؟ للإنسان وبالنسبة للدواء والحيوان أيضا تسميت بعض الحيوانات انا باش اسولكم بزاف ا الناقه اسمها اصوار وحمار اسمه رفيع وذغيه اسمها وكان عنده غير هذه هذا وكذلك مصر والجزائر وتونس، هذا هذه أسماء أعلام، هذه أسماء وأعلام، اسم العلم له مبحث، اسم العلم له مبحث يعني فيه أحكام مذكورة في كتب متفرقة، واضح اسم العلم نعم، واضح ولا لا؟ طيب، وقسم الثالث. نحن زيد ومك والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء يعني في الثالث من العالم من المآلك أسماء الإشارة والأسماء الموصولة اما اسم الاشاره فهو ما دل على اسم على مسمى معين بواسطه اشارته ما دل على اسم معين بواسطه هذا اشاره وألفاظه ذا أو هذا هذا الهاء للتنبيه الهاء للتنبيه وذا للإشارة على المفرد المذكر واضح؟ وهذه ما الها؟ الهاء؟ في الهاء؟ في التنبيه, ها؟ في التنبيه. في التنبيه. لمف للمشار إليها المفردة المؤنثة هذه يقال هذه يقال هذه وهذه بالعكس هذه وهذه وهذه وهذه هذه كلها لغات في هذه في هذا النشر. ونلقى هنا. وهذان للمثنى المذكر وهاتان للمثنى المؤنث وهؤلاء لجماعة الذكور وهاته هاته أيضا المفرض المؤنث وجماعة النساء كذلك هؤلاء لجماعة الذكور جماعة, جماعة النساء هذه أي هؤلاء أيضا لجماعة الذكور والنساء هذا اسم الإشارة. واضح؟ لأننا نتفي بهذا الوقت شغلونا بالإدارة الدون الشرية وزيد بارني قمنا يوم القطر. ها؟ الساعة من نأخذ من يومس نأخذ وبعدين نكون في, في مع القطر من 11 -12. باش ديروا باش بعدين جماعه الاجدوميين يحاولوا ينسقوا ها تحاولوا ما نديكمش الشاشه غلطه وبعد فاننا عندنا نعم ها يا را ايه راك ها كلكم غير يوم غادي نشرحه يعني كتبينوا ثلاث رجل إن شاء الله تعالى إن شاء الله لنهاركم تزيد الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم